قل ما المقصود من قوله خائنة الأعين خائنة الأعين يعني لمحة البصر لمحة البصر الإشارة السريعة التي تكون بالبصر فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين نعم هل أم كلثوم بنت علي هي بنت لفاطمة رضي الله عنها لا أذكر الله تعالى أعلم. والغالب أنها تكون ابنتها. الغال نعم، الغالب أنها ابنة فاطمة، لأن علي رضي الله عنه زواجاتها الأخرى جاءت متأخرة. فالغالب والله تعالى أعلم أن ابنة فاطمة. يقول لماذا عمر يقول أحببته أن يقول لي نسب من النبي صلى الله عليه وسلم وابنته حفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صهر وهذا صلة بي. نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد المصاهرة ويريد أيضا الارتباط بالزواج من هذه الذرية ذرية النبي صلوات الله عليه وسلم عليه المرتبطة بنسبه عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم التنبيه على شحن الجوالات. هذا أخ كريم يقول التنبيه على شحن الجوالات يعني بعض المعتكفين وغيرهم نظرا لحاجته لشحن جواله وهو معتكف في المسجد لا يبالي فيستعمل الافياش المخصصة لمصالح المسجد ومنافعه في شحن الجوال في شحن الجوال وأهل العلم فتواهم في ذلك معروفة وهو المنع من ذلك لأن هذه خاصة بمصالح المسجد ومنافع المسجد ولا يجوز أن تستعمل في شحن الجوالات فينبغي على الاخوه الكرام المعتكفين وغيرهم أن لا يستعملوا هذا الذي هو مخصص لمصالح المسجد ومنافع لشحن جوالاتهم وأيضا مما ينبه عليه المسؤولون في المسجد النبوي أن الطاقة الموجودة الكهربائية الموجودة في الافياش قوية جدا وتستعمل في المكائن والأشياء الكبيرة ولا تستعمل في الأشياء الصغيرة ولهذا حصل حالات يعني ما يحتمل شاحن الجوال الطاقة الكهربائية فيسبب التماس وأحيانا يسبب عطل في نفس الكهرباء التي تتعلق بالمسجد فكل ذلك مما ينبغي أن ينتبه له فالافياش الموجودة في المسجد لا ينبغي أن يستعملها صاحب الجوال في شحن جواله وحقيقة فرصة لك لو لم تشحن الجوال فرصة لك لو لم تشحن الجوال لينتهي الشحن ولتتفرغ للعبادة فرصة لك لخل الجوال ينتهي واعتبر انك في هذه الفترة لا تملك جواله اعتبر نفسك من اهل الزمان الاول قبل ثلاثين سنة واربعين سنة يعني عاشوا بخير وبدون جوالات وبحياة كريمة وطيبة فاذا انتهى شحن جوالك هذه فرصة ثمينه لك فرصة ثمينه لك تخلو بربك وتتفرع لأن إذا جحنت الجوال جاءتك الاتصالات من كل مكان وهذا يمازحك وهذا يداعبك وهذا يقول لك ايش رايك تقطع الاعتكاف وتجينا وأمور يعني تأتيك وتضيع عليك وقتك ففرصة ثمينه لك أنك تغلق وحقيقة الذي أنصح به الأخ المعتكف أن يغلق الجوال تماما ويجعل على وضع الاغلاق مش على وضع الصامت على وضع المغلق اذا اضطر ضروره يفتح ويتصل للضروره ويغلقه مباشرة بلا رسائل ولا ولا اتصالات وينقطع للعبادة أما اما ان يكون معتكف واكثر اوقاته في مكالمات ومحادثات واخبار وسواليف وايضا جمعات العلماء رحمهم الله يقولون المعتكف الأصل ألا يختلط بالناس إلا في صلاة الجماعة الأصل ألا يختلط بالناس إلا في صلاة الجماعة يصلي معهم جماعة ولا البقية يكون منك منقطع والآن تعالوا انظر للاعتكاف تجد يعني بعض المعتكفين ثلاثة ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وسواليف ونكات ومزح وأخبار وصوت عالي وإذا كان إلى جوار شخص يريد أن يقرأ قرآن ما يستطيع وآخر يريد أن يصلي ما يستطيع فلنتق الله عز وجل في عبادتنا له عز وجل ولنحسن التقرب إليه والاعتكاف من يوفق إليه حقا يخرج بفائدة عظيمة تبقى أثرها عليه في حياته ونسأل الله الكريم لنا وللجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله جزاكم الله خير